بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون, يا أيها الكافرون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون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 ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون لكم دينكم ولي ديني لكم دينكم